ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جَنَّاتٍ تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما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 وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أعتدنا للكافرين سعيرا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 تبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعون كذالكٌ قال الله من قبل فسيقولون بل تحسودون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا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 فإن تطيعوا يؤتكم الله أَجْرًا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الْأَعْمَى حرج ولا على الْأَعْرَجِ حرج ولا على المريض حرجا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 فعجل لكم هذه وَكَفَّ أَيْدِيَ الناس عنكم ولتكون آيَةً للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَأُخْرَى لم تقدروا عليها قد أَحَاطَ الله بها وكان الله على كل شيء قدير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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله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 وألزمهم كَلِمَةَ التقوى وكانوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهَا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين